وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 وإنا بِمَا بما أرسلتم به لَفِي لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت أسلهم أفي الله شك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 قَالَتْهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا فِيهِ لَمَبَشِّرُونَ مِّثْلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبننا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعوذن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الضالين ولنسئننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعين وَتَحْتَطَحُّ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَلِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسقى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ببيت ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين كفروا برقبهم أعمالهم كرمال اشهدت به الزيح في يوم عاطل لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلكم هو الضلال البعيد الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق اي يشاء يذهبكم وياتي ب جديد وما ذلك على الله بعزيز وبردون الله جميعا ودرون لله جميعا فقال الدعاة الذين نستغفر ان ما كنا لكم تبعا فهل انتم فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو الله لهديناكم سواء يا لا ام صدرنا سواء علينا اجزعنا ام صدرنا ما لنا في قال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدهم ووعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي علمكم من سلطان الا ان دعوتكم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ونوموا ان ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخه إني كفرت بما أشرفتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجهي من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة, كشجرة طيبة أصلها ثابت وفضلها في السماء يُؤْفَلُهَا كُلُّ حِمٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ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 জহ নম অসলৌ নহ অসলৌন ও পরাল দি উল্লু আং সবিলি উল্ট মত নম সু রক ইল রৌ আলিয়ং কবলি তিয় কবল ফিহি অ ও সহ ফর কুমুল ফুল কলি তহরিবিখ ফর কুমুল কমরিব সহ ফর কুমুল ও তুমি كل ما وإن تعدوا نعمة الله لا ম্যাচাল তুমির্মাত ইন সবল কেফা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 ফম তিনী ফ হোম ও ফহী রক তিল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 হামদুলিল্লাহ কি বরি ইসমাই ইসাহ রব্বি লসমী দোয়ার রব্বি জলী মু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 تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُقْتَعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ফলীন ও রব্য ইল অজলিং করিবদাওত ক্যসুন অবল তুনু অকসম তুমিং কবলু মাল من, قبل ما لكم من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 وَاقْدَمَ كُرُ مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ই হাজি জুটি কৌ মু বদলু অর্দু বৈরল অর্দুই ও সরিল ক وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سراب لهم من قطران سراب لهم من قطران وترى লিয়া সরি উল হিস উল্লি নি দু বিমু অলি আলমূ অন মিলহু ক্ষণ উল উল অল